اكتب على الشمال اكتب الشمال تيكت تي بي كرتش تي بي كارديولوجي نوتس تي بي اكسل جوينت نعمل الانجكت في اللي يوزر داتا بول بولز دي تريلر عايش اوف سواد بنعمل كلمه تي تيكل انجكت يعني اكتب اكتب على اليتروستيرنر ايك بيرشنل ديليد باريناتر هونا التيبيكال ان شاءنا طيب ما هو اليتبيكال اليتبيكال اليتبيكال لو حاجة من الثلاثة نشمع يعني لو تعلم المدينة اليتبيكال لحاجة من الثلاثة نشمع تعال نشوف هلا بي نعيد هلا بي نعيد هلا بي راية بيتر كبير وهلا بي طبعا راية بريد بلو بريد بيتر وهلا بي لفت براستال بتاع راية بيتر في بس حاجة كده مشهورة اهوي خصوا على كده يتخب خص يموت بي اللي هم في <تصفيق> حالات في حالات الفانيولور بي اسم الفانيولور شال حرفين مش ابتدائوا شبه احيانا بيشبه البيزود يعني نور السالب عارف ان المغره كده بتطلع على الفاضل ايريا وينزل تحت التغمور ومنه بيستقبل الضوء شتت عليه في نسبه طول يعني ضوء بيتكثر ظل على عينيه يعني انت دايما تعوز الشغل ده بتجيب وجه الناس دي خليك كويس قوم عشان تعمل تشخيص اهل العيان بالظبط دي لو عارفه بتدي اف يعني الاستيكش قال ناس يقول لك ايه يعمل بي اس تدي الزني ده عنده في الان هو الشهر. أنا بس ما تعلم عنده حاجة أكبر هو. أو إليه أهلو إيه؟ عنده لغض في الألم. لغض لغض. لغض عنه المال المر. هو ما هو في المر. في الألم. ونعمل حيثاً. يعني إهدوه عشان نشوف في الألم. فأنا إيه هي هذا الكلمة. فأنا بدي أطفق جداً. إن البيض يصدي حاجة ومعن البيض الحاجة تنفيذ حالة فرق إشخاص قعدة الدروب ده رحمة بالنسبة للبيض رحمة أدوه ف... فاكرين بقى الحتة بتاعة التراشر جريد يعني جدت لك القور التراشر جريد أكثر من 50 يباز يدير و لازم اعمل ايه فهو برد ريسي يدي ايه 50 لازم اعمل ربريشي فس العلاج هيفرد لو هو صف بال من انا عايش اعمل عمل ايه اعمل ايه اعمل ايه ايه ايه ايه اخطى ايه لازم تحت البن موري في النهايه في البالون بتاعك بايه بالون فلو بلاستيك اكثر بالونيه عايز يقول لك احلى بالميكروس فانت ايه تاني ديجه في اللي ممكن تستعملهم البالون فلو بلاستيك بي اس في البالون ده ليه دي مرة واحدة سنت واحدة راضي طهوم طهب عاصمين فالبنت ايه ما تشكيش من حاجة يعني اذا دول بقى ايه الانده دا يمتيجب تزخن بدا فراحك بلده اطفال فبيزي مع البنت احادي ألا فيه مرمى فالبطول الأفضل كانت ذكي اللي هم إيه في الأطفل فبصوا هنا كنتوا إيه روح للبطول فلن تعمل كارديوليش بطول الكارديوليش لن تقول إيه أرمى شوية فأستمع لديه قالك إيه إيه في القلب نيجد طبعا الناس يعني تتعبوا جدا تبقى صبم مثل من راحوا عملوا إيه كفر فقاللهم إيه لقد ده فيه فهو مرس كنوس على الصمام الزهوي هو أو اليداية وما فيش صفر فهم يقولوا يا دكتور راني يا دكتور ما عارمش بصنا نحن جدا بصوا بمانتب تتباشر مع العيان في التفاصيل يجيب الكلامات والعيان مش فائل ولا بص نطلع بس أعمل نفسه بيه فهذا فريشة مجموعة في الكتابة يعنى فهذا فريشة طبعا لما اطلع بي اس ايش بي اس دي احنا نقول ايه احنا ترطينا نقول بي اس وديه جمانة وفلبولة كحلاة وفريشة جديد يانت عشرين يانا انت كالين انا روح بشكل كلام ويفت النهاردة غير كده هورجة عروسة فل ده فاهمه خالص جميل كله اهي وحتى الانبريشر ليدج ما بيتجدش وحتى الثاني نومي وحتى البالون والقطر والموز دي ايه بص هنا حاجه ريحه شبر ده, ده في ده حتت ناس جدين عايزه تفكر يعني كمان كده بس نقولها عشان دي الخوارزميات التشكيلات البريد الاول الشطات خد اعملها ايه يعني اهو اولا الشكل الطوبيه بتاع الفير ساوند الالوكي كومبوننت اهو الكليت لقيت السلمونري كومبوننت في حاجه مخربا يبقى انا سمعت السكنت حسيت السكنت داون ليتس ميكس كده مجموع تي تطبيق الشالين بتاعه كده لان السلمونري كومبوننت ايه مخرب تطبيق مخرب في التلاته تي الجي اس دي رايد فاند رينج بوك انت بص احسبها معايا احسبها معايا يا دي ايه بس دي اكتر تكثيف في المورفولوجي افترض ودي دي اس ده بريشر يوصل على رايدز فنز ببدل كده في ايه يطول شويه من يبقى بيكون في بيرمونوي فيل فاتح متطول يبقى هيتاخر في الاكل بتاعه او يروح في الراية الزبت فالتالي الكتير دعمات ما يروح باللت وزبت وعقل ما يعدي من الفلموناليفال هياخد وقت أطور مطابية لها فيضطر الفلموناليفال وطرده يتأخر فيه بالكلام جداعي واحد وزعبت الثالثة رايب باند الفرانشي بلوت وهو يستعمل عضل الضغراب في الراية وينا يرون الفكر وينا قولنا هتبيه هفت قولنا حمل الدين بي, كتير. باندل ده؟ في بي اس سي دي تن مكتير و نايت باندل بانش بروكولن اعوبت لكهرابي كين كلم ده؟ بي اس تن مكتير بي اس سي دي اعوبت لكهرابي نايت باندل الثلاثة دول اخروا البرماني لما خلوا فيه ستلافين مشا جميل هذا حبيب هعمل للمريض انس مريلشن هذا الصلاة الإنفوريشن هذا هو الني الني تعال نشوف ماذا هي حسنة تلاقي في الصم زي ما هو بس السكت هاي بقى عليه بس السكت هتلاقي الفلمونة الكتون سيفخر أكثر قبلي بقى الفلمونة الكتون سيفخر أكثر بسبب هذا ايه؟ وهذه البي بس اعلم فتحط على البي هنا ايه بقى البروش علش؟ هتحط بساهمين الى الخالف يعني هو كان تتخرى اهو ساهم يتاجر الى الخالف وعمل inspiration تتخرى اوي اسفلتين ثالث يعني قعدين البروش البروش تكون ثالث اكتر شكيك بالنسبه له ديو لايت يبقى وايد سبيسنج انشور ما دام بسبب البي اس او بي سي المريض راح الكارديو اكثر في التشغيل وبيظهر في اكثر واخطر هذا هو ديستينستان واي سبيسنج Kõik teht, kõik وإذا كان اليوم رجوعش بس البيتوريولجي هتوضلوا أنت تتكشوا شوية البيتوريولجي شاء الله تنفذ بإذن أقرأ بإذن هتوضلوا أنت <تصفيق> تتكشوا البيتوريولجي كده الله حشوية منه حاجات حلوة كذلكين أنت كده مش كله يعني خلق نشوف الدييمو دينامي الدييمو دينامي كذلك قدام يا حبيبي قدام يا حبيبي قصاره اسكيب بتاعنا ده بص طيب راح الكلام الناس عامل ضغط لو على مين على الكارت بتاعك والكمون ريب احيى بس تقول ان اللي استمع رسمه المعادله بتاعت الايه اني زي المرض استمع على كربون من ال بي اس بي اس ليه قلنا ال ان معروف يعني ال على كده المايس ريفيل وافريكاسيت ريفيل او حط عليها قوره في مو صراحه بتسمع الممر رقم بتاع الذهره وعلى ده ليه ان المايس ريفيل وافريكاسيت ريفيل هي يعني ايه يعني في البلد نازل من خلال المايس ريفيل وافريكاسيت ريفيل في البلد يعني كمثل هو براشر بريد يعني تعمل معدل ببطء أهاي براشر بريد يعني تعمل معدل بصورة عامة فلا قابل كتير هذا العمل في الكاسب الفارس بس ينازل بالراحة قوي فمش هيوار ويعني هو عمر بس الآن هيوحدة معادل جميل العلمين على الفلماناليفار هيعمل الفاموشنال بالموناليس دينوس الفاموشنال بالموناليس دينوس هي جميل The Y got out to smart those. And what is the hell kõik on teki, on ولاني كذا كذا هتنزل وتهفل وتغطل ايه مش هدوث ايه وانا اخوص كمان ده مكتوب كلمة كمان كددها مكتوب ترانس باستردوجيا ايكو عارفت اعني ايه نحن كمان الايكو الاعادي ده مش مكافل الاعادي بحق الرو او اللي ايه الكاميرا بتجي بتاعت الايكو اندخلها في المنزار هو الاسترد عشان يصور القلب انه هو الاستردد عشان الكاميرا تبقى على مقرابة من القليل الخالي دوتور تفكر هذه المرؤولة البرانس والسيطوشيال هيكو يبقى يديد حانتين الكراديوليش هذا ما يبقى فيه واحد هي البيدي الانتنين ايه؟ لا لا الانستهل اندو كاردايت عشان البيجي ديشن البيجي ديشن بتاع الاندو ايه؟ قوموا بالشيء يعني حار التجاري ولذلك الولاد عملوا حرفه التشكيل بقى بس البص بيجيبوا كانوا مسايه تي اس جي وعملوا ايزي تانجر وبعدين كده عملوا لكلم في دي هي ستوبر ويزك هي عامل تبون في دي طبعا في انطار ومش انطار بتاع الكلام ده الانطار دي خلاص يبقى في طالع على اي مثلا طول ومفيش شيء دلوقتي طب نعايده ب ايه ج الحاله مايل بتاعه في بير ايه طلعتهم لي كده الشنط بتاعت ايه دي الشنط بتاعت ايه دي يا ولاد بايشغلينك طول نيل سبر بروفيلكسيس في السجن دي طبعا يعني الشم بصوا ده الشم ايه ها لو ما ما في 3 و 2 كام في دوليتي اوت اوت نعمل بروفيل ده ده اللي حافظت عليه كان جديد جمع الاداني هو الانتي بيوجيك هو هو صح خلي بالك مظبوط عشان كده يقول لك تصنع ده لو بس يعني يوزر بنت قال على ده وفي ناس طبعا هايش يعني زي ان احنا خايفين ان احنا مش بنستخبى قوي كده مش عايزين نط خلينا يعني مش عايزين نتكلم ده دي مطالع تحت الارض دي بتضرب الازوره دي الموضوع ده صراحه يقوم بيجي وحضر من كبير ويقول يأبطع فيه رجلو تابلت ويقوم بتطور تأخذ البرقص ده بضع جماعة ودعا أدريك بيبتم حاجة. مش بسادة إنت بها ما بحضرش بشكل ما بحضرش يستذكر سبع ثلاث سنة حضار أبطل. سبع ثلاث سنة حضار سبع ده بسيط قوي كل ده ال دي عندك نوعين نوع غس غسمن سيتوم نفسه الاول انتر في البريفكس سيتوم فيه يا اولاد جزء جزء تحتاني ماسكولار فبصوا يا شباب المؤلمة دي خطوة لأطفال روجر بزيد أحضر لذلك لأطفال الأطفال الكريم لا لا. حتى روجر ده معروف يعني عارفين الأرنى بروجر مش عارفين كان فرق كان بيجي زمان فرق من حالة 11 أو 20 ده, ده بروجر يقولي لذلك لأطفال الحالة المشهور أو الأرنى بداوي يعني الحاجات كده ده طبعا يعني كالأرنى حتى الهدى بروتر مش عادة طيب الممبر نطفار هيا بكبير بروتر الممبر نطفار تبقى قوة ده تهيئة المشكلة يبقى ليه مضاينة لله مش عادة يبقوا إلاها هي بتاعتمين الممبر نطفار طيب هده ده نراحنا بتاعت الدين تدين هده اندشاء فانكشنال فلمانادي سينوسيس اه فيه ها اكسسن فلاوس بلو اكروس فلمانادي طب ليه انا بنقولش فانكشنال فلمانادي سينوسيس لدي المربر بتاعه هايش وهي بقى على فلمانادي فطبعا مش هاتمعه فوس ده فوس ده اس يليه القضية ده عشان كده احنا نزال ناس قول هايش الحاجة الثانية واضح هم يدد بلبس عملية اولاد ويليت نفس ايتر الموضع يليت نفس ايتر هايش يبقى الهين برحة تتكر الأول LIFT SIDE LIFT E لن يتكر أول و LIFT FINT يجب أن يتكر يقول لي إيه؟ طب ليه الRIGHT FENTRIC تتكرش الأول ما هو فيه ال E الده مناطر LIFT FENTRIC الRIGHT FENTRIC فانت عايز تقول لي إيه؟ عايز تقول لي يعني فيه EXCESSED GRAPH LUTE LIFT FENTRIC يعني FOLUM هو الFOLUM تولي بلوت اند داياستوليك بلوت البولي بلوت هو الداياستوليك بلوت بمعنى اكسبل فينج في الريتريكول كان في شويه دم شنب في الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل هذا الشنب اثناء الستول واثناء ما كان الطريق مفتوح والترومال يظل مفتوح فما ما حصلش مشكله لكن لما الدم ده على الناحيه الثانيه اللي فيه <تصفيق> طب الاستحواذ شيل دايركت اصل نازل الدم الكتير اللي عامل ليست فينتريكي اي دايركت عامل بولي نودس عامل دايناتيشين issue. يعني إيه؟ يعني excessive arterial blood <sonemplos> flow to the lung راح البليسورة يعني إيه excessive arterial blood flow to the lung يبقى الفلمونة البيلسورة في long defend لو تريد عكده لنج مقدمة كيفيه مراكراف كده لنجد انفكشن قلت لك ثلاث حجات بطواز لنجد انفكشن الموني ياسموشيشن الهزرق لسموكي تقلوا لنجد مجاري شاك كده هنالك يدونه من الكلام شاكشن طب ودي كده عباسة دي كده مش فيه هولي بلود عملك مجرد كده البجار يخفت بطوز مش واجه إيه المجاري كده طب وبعدين بقى ليه بقى بقى بقى المنطقة الثانشة وعيز بقى المنطقة ونهره عشان كده لازم الناس دي بسرعة يشوفها فقال... قولي بقى جنديم ايه الهارت تاون اللي اتماعه هنا تسلس ليه على الديم فاعم مايكرو سنوز بوكي بس انا اتماعه باريزة هنا احنا ليه بقى انا ان هدوك رشاد جنديم اللي في القطار مشوفتو بيه جنديم بروبي جال الكون حطه على البيتش ولا في مع رابط الداله عطاش لكن احنا بندرس ان على على الورق انما هو اكشوال مش مع البيانات متبشر ديت يعني مقتره الايه طب الميرمر فين ستوري طبعا خارش نوعين يعني كلنا عارفين ازا يعني اتحصى وما فيش مشاكل وفي الاخر ايز طبعا ونعمل ليشا في الائكو والأسطارة ونعمل طبعا الأسطارة يدخلت في رائد فنتر كهل يوعد يدعب في الاسطارة يدخلت فيه في نفس الاسطارة فسرعا ما يدخلت في الأسطارة حد الافت كمان يعني, يعني برضو العلمة دي كاسي تردين اسمعها حبيليه يستطيعين اللي هم متحيانين دي ده هون يتكاب الأسطارة سهلاتي بط الأسطارة بجاءة يعني تقريباً على القرآن ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ هكو بقى هكو بقى هكو الأجهزة فتا عملته بإتهاز إيه ده؟ ده؟ وألقام بقى فلكية بقى حاجات كثيرة إنه في أسهبات بتاعت يعني إيه واحد كاف يراثل ضخم جدا واحد كافت كده على مخشفة المتلاش ويقول له هندو عايتين ايه؟ كده كده كده كده تلاحظون حاجات كده بالتحفلاتية يبعين اليوم بليه مش هزار يروح كده أبو هاي بيه الحاجة اللي أنا بعمل أقالين للناس ده تبقى هي يتبقين اليوم يعني مش مشاكل يعني زواجات والله عظيم والله عشان بعض لا فيه ناس, في ناس خيرين كده بالحاسة دي بس بيعايز يشوف الحاجة بعين بشوف الحاجة العينية عشان أنه ليه مع المتاعش راك آه الساعات هو هو هو هو مش غير الفلوس لا. وانا عندي ناس تشتغل يعني هو طبعا واحد يذاكر على مدار 24 24 كده وكده وكده او جدا لازم يحمله ويحطه في ورقه ويشيله دي الحاجه واضحه ان كان احنا في جيه فدول نتائج استشهد بالذاكره دور او سيكان في مصر ده كان دوره اصلا جايني وجاب وحط فلتر برايفت يعني المياه في مصر كان... جاب... بيحولو عشان كده حد فاكر واحد الدراسه اللي طلعوا بطول ده في بس قالوا دكتور انفياس بعد ساعه نروح لمبدا في التوفي وصحاله مستشفى واهلي الاغربيه يدفعوا فلوس عشان يغسلو سكانر فطب قالوا لكم انت مش ايه خلاص ده احنا جهاز اول ناس هيدوا اس سي عن على مستوى الشخص ده قاموا جابوا الجهاز وبعدين طلبوا حطوا الجهاز هم قالوا كده يعني حطوا الجهاز طلب في بقى حاطه علق فهو حط العلب مش عارف ليه بعد شوية يقول لك لإيه كذلك سعر العلم العلم يتحدث في المناصم سعرك الجازم إيه لم نختح المكسن لإيه مش مهم عايش تتحقق بطرع حد منين الحنفيات؟ حنفات المستشفى في التكتيرين في الحنفيات بيحط طبعا سبيشال سكوتش اللي ده تبع مكتبه عندنا هي دي ده بتاع يومين هو عارف ان المكان الحسي ده اللي انا سد زي بعدين دخل الحمام وخرج الحمام الغلطه اللي تقول لك انت لو طلع بص عباس مجمولة بص عباس مجمولة كده لو مدرد أو سي بير يجيله حط فيه لت وقرأيه يعني هنا حينها وفي الأول وقرأيه هفل لديه لديه لديه لديه لديه يعني ليعملش لديه لديه لديه لديه ممكن يعمل افتر فيه ولو الثان هجيله انت افل الشانت واخلاص وحاسر من الهندو كارباس وكلامي انا نهار ما عندي فيه السنية لأنا جيل لأسفير وضم فالكسف سنية لأنا انا مرسي الهندو كارباس يفلوه ايه بقى؟ ممكن يتفل بيه؟ يعني مواصر معايق كده زي المصنع في نصه هون لبعض فرق يخش او يفتح وساعد يفلوه اكتب في البريكاربيان باتش يعني ايه البريكاربيان باتش؟ يعني ويسد بيها ايه؟ ويسد بيها ال فيس. ويسد بيها ال فيس. طبعا هتقول ايه بقى ياخد حته من البريكارديوم ها ويسد ال فيس. يعني البريكارديوم ده يعني يعني اتشال اي في حاجات انا بشيل حته من البريكارديوم انا البريكارديوم ده انا يعني عادي ممكن اعمل عشرات في الجارة لا انا مش عال عشرات خليل اما هو بتخطي منه حيث تخطي منه حيث رحنا كده اهو نكوّرها كده اروح ايه وحسادي دير سجرة السؤال بقى ايه فاعد نفسك بالفاتحات بتاعت البيلس البروكلاكز وفيديو كاربايت لازم يستمعسه لان البيل يقول له ايه هو حق البروكلاكي ماذا تصنعيه ببعض هي وما يخيط ويعطي بولس اي <تصفيق> لو جاب انتري كارد البكتيريا دي حطوا ايه اضطر يعمل هو كده حل حته الخن كده هي ما بقتش ممكن لو العين جاله بكتيريا الاورجانزم المختص هو البلاستيد بيحصل برضه في الكربايل ده نقولوا فيه انتوكاسا جون يعني هو في لك وفي ال Sim. Então, com يبدو حواليه مفيش وعد مين؟ فيه history of trauma خضط ثلاثة قبل موانزة يعني ايه يعني انا اخرق كواهز كبيرا قبل راح ياليس كيزوفرينيا اكيو يعني ايه نبات شوارك بورا نفعش عشان كده ايه جوادي يقول لي ايه؟ دوختور مصدك فيه دوختور دوختور هلوه هيو حدودها؟ هيو دوختور السنة بابا يا راسي النديل عامل سانت وانا قاعدين السفده وداخل مين ماما بقى بيعمل في ايه ساعه لانها هي ساعه دخلنا عليه سايت وعمال يخرف وعمال يجش فينا قال لي يا حبيبي يا استروك يا باشا استروك يا استروك تنفوق واستروك بقى كنت عندك الصوت دي عشان ما بلاش لا يا حبيبي حسيت بجد فين البراسك فين؟ ما فيها دي يجي مثلا واحد ثاني يقول لي ايه ادوخ تاخرت أنا, انا عايش مع عمي لوحدي عايش مع عمو لوحدي اخويا دودو اتجوز وخرج ليه هو ده وحش هو ده عايش بقى ده كان حراميه مش حرامي كده يعني بيشتغل في الوزوان. لا ده بيخطفه هو ده بيخطط بس بيعمل خاين العوض فبتدي يقول لك ايه كثبت من طياروزك على فكرة دول التالت في واحدة سن عندها خمسة وستين سنة, سنة عندها حدا وستين في السن مش هدول الناس مبسوطين وبعدين عيش مع ابنها بس وأنا اللي أطار في ابنها أمشيت وراها بيته شغال مواصف كبانك فأس كوني تحياتك مبنى لفهم لتعرف طيب أخر ما تعرف؟ ما هو عيكم بيعمل نفسه مره دكاه ولا بيعمل نفسه مع ولد ولا اي حاجه حجه اسمك ولي عايز داخل في مالك ولا شايف شايف مالك طنط تقول له انت ليه طالع كده تحضر الجرس تفتح الباب وحضائي ده مهتم تعي هقوم وهروح نلاقي حفله مالها حلو الكلام وخلي الحاجه ونمشي انت رجعت من الشغل تيجي من الشغل ده فاقوم ايه بقى اقضار مال بيبي اذا انا واحد يعني مخطول وعمل اتخرف وتسعب وتشفهم فيه وتشفهم حاجة هو إيه اللي حصل هيد, هيد. بس يا كمان الاسف ماكيش مقطة دم الثالج عشان ماعرف من المتقوّرات مش المدام اللي قلتك ايه في اجماله وممكن تلاقي فيه ايه ده ستيت بلد فاكشا ايه ده قوم الضربة تشفكوش ومعنش هيد ايه ارمال ماما خليت تشفكوش وهو الموضوع اللي احنا تتكلم في شهر ازاي او الحاجة ديريان او الحاجة ديريان ديريان تكتب عنيه باللومة الحاضرية هزيان هزيان والهزيان تكتب لوه الشكل اللي احنا قلناه ايه اشهر ديريان فهم اتنين اللي هم كامل كده اكتران واللي اي فدي ايه انكتر له بس تلاقي نيسان ديريشان تدفلو كنشف اكتران abnormal behavior there no balance there there there there there there there there there there there there there there there there there there there there أعلم شو بقى إيه الاتيولوجي بقى عمل كده الحين مرتبع عندك إيه ترومة ترومة يعني إيه بقصة النيهة لأي شيئا وراجل ناشئ عينة الزحنة فلا بل زحنة حتى بقى مضبوطة بالحيط نعم يجب تمنى حاجة مع صد يورا يعني بس الممتمنى إيه تنريد كده كده فوركسامل صد يورا يعني بقى مستهد يجب تمنى يجب في بقى إيه هايبوكسيا مش هو بس ده مش قلنا قوي برين ديوب مارلز يعني ترونز كده كانت ريبرا فكشن ريبرا هيمو دي اللي عنها وكده لحظه حاجات بس هيتكرينيا خالص مش معروفه بقى بالتحديد اللي هو قاله حاجات ده ميتابوليك اندو جرايمنتيف هايبوكسي نمونيا شائع عليه الهايبوكسيا طب احنا بيجيله هايبوكسيا مالهم اتخرب على طول ايه اللي بالصفحة تلاقي الحاجات اللي انت تعرفها ليه برسل كينيا تبدأ شوف يعني حاجات اللي لها يعني امراض وطنة ايه كلها حاجة يورينيا مش عامل ايه ايه هيبوكسيا خرص كده خطيئ عن الانستيجيشا انتبه عن بالعربي كينيا ورانين كينيا كينيا الدم يعني ايه كينيا الدم ايه كينيا ده يعني مثل كده يطلق سوديوم، بوتاسيوم، ليبر فانوشا، فيدني فانوشا، بلاد شوكر وهم شكراً متابعاً ليه؟ كده أسرعاً نروح المستشفى وابتاخد على الشباب كنتم في حالة كده كده، هو الرجل في حالة كده يا ريسي يلا عين دم كامير يلا، بعدين تغط، تشيل يعاني عم ترولي، تبضع الرغيم، خلا، في الدين ساعة أعلى عتقدت ان في هيموشيدن دي باركشن استريم اللي اتصادف يورا بشكل مضبوط في الهامو تفيد بريد فراكشن دي في بقى طب دي بريد فراكشن بتاعه كل الكلام ده وان له تاثير طبيب نفسي عندهم مرة يبدأ الكتابة بسيطة فبيقول لهم يوسط في الحالة اللي هو العياني كاي برزنت البيان اسمها ايه ما انا ايه عارف تقول لهم ايه ريا ما هو الديفرينشا بالنسب تعمل لهذه الفرزنتيشة اللي هو تاب فالتك لقى الكاميرا بطول فين؟ في مربح في الايه؟ في الليفر فالتلاق حالات شبه الكتابة بسيطة دي بتدلك في الناس الشابين خامله وفي حاجه اسمها الكوليسترول حتى ما تبقى انجلستاتين في جيريام بريميت وكمان بتوب هيبوستاتيو اللي هي بوش وكمان بتوب هايبرجليسيميا والحاجات دي بتعمل دمج طب العلاج عند في قاعدة مهمه اي جيريام اللي لازم تدي خفاليا واي ما تديهاش فالي هو 58% في الكسلوكسين هيخش في الديب كوفر لكن فاكرين انتوا بتاع اسمه ليليام هو الالكول استرول ده اللي جه طيب طب فاليم عادي فاليم ديجيت في ليليام تريملينس يعني الكحول ولكنه قدر كبير قوي بتفيه الكبتات حتى احنا الماده دي الكروس تريملين لو عايز تدي العيان حاجه بني دي بيدي زولان وقلنا ميدي زولان ده شرط أكل ويبقى معنا الانتي بنزو نازمين قط أزرهان عشان يخشش حكومة وقلنا ميدي زولان ده ده بنزو نازمين بس شرط يعني قلنا خصة كده مرز أكل ولو كده مضار ميكام مضار ميكام في السورة ده ليش يا تكتب عن دي يعني إيه؟ العدد يعني عنده كل كل الميموري في الميموري في علم ده على المنيتيشن هات جي ايموشنال استاد ايبريشن اكسايتمنت تلاقي جنرال كلاينت كله يعني بص دول طول اكتب شخص كانك ما تعرفوش ما مش عارف ده ولا هو عارف انا مين الشخص ده مين ديبومنك واحد في زوم زومني قوموا مين إنها شعور ثاني وتفايدل وتعمل أخوة وتترخ ديه والذي يوصلوا لها حلقة دكتور مخلمة لدرجة إن الهوم بتلايها أولادها أولادها بتلايه منها كده ورح خطاب حاجة ومتخدشان معورات حاجة كده أنهم صعب جيد ثاني وإكسايف منت ونورمت بهفر وصوار حاجة خطيئة عمسون تتعدي ليش؟ ونسيان ومش عارف أدول مين تظليل فتعالين بقى بص الدكتوره هادي كده معانا على العاملين كده على الين هي داس اوف جنرال كالج اوف نيتيف ميديا ديفيشن ان كارسمريت تشين واللي مش هنا خد بقى هي في اس بي هي اللي بتسولد ريزولتر ديت جنريتيف اللي قال هالي الثلاث قال هالي الثلاث اللي ايه؟ البركين سميت حاجة اتباع الانتان جوليه مرض هو رقيقة كروف المريض اللي هو واحد عنده ايه؟ شاجة ضوضة في المرض ايه اللي بجانب الانتان جوليه؟ ايه الحاجة بتخذ الانتان جيه؟ ان هو ديش بالنسبه ازهارس في وحده زيت بصره دي بصر المصنفيه دي حطت فيها ايه حد دليل 6 على دي ايه ادفايت برتچ هايبر فينجر داي فاين قاعد يعمل ايه كده خرا على نفسي السيتجري فيتشات كبيره جدا ادنس 70 سنه بس ب 70 سنه بس في هدخل مساء حالي وقت السنت أولادها يقولون انها بقالها عدة أشهر حتى بدأت حملتين سجامة السنت دي اكتبت بدي بديت بديت بديت بديت بديت بديت بديت بديت فهنا دي يعني اندي ديمينشا طب هدول برصيكاترين برصيكاترين برصيكاترين ويعلقوها السنت الضهور بسطارس في الآخر رانين والتبولس ريتران انتاركشن فين الزرسو في موليس لو كانت anti-coagulated على البرفرن و انصبطه الامور و كده تقول انه في الشاورز تعمل حاجات صغيرة جدا متعملش هابل انتين فارفز تخلي المريد يبقى عنيه من بليشيا و الكلام بتاعني يقوله اللي اشنا بنقراده لك و اكتب حاجاته صابت لينيكال صابت لينيكال وتعمل ايه؟ قد المدد لكلاينت و يخش المريد في ايه؟ طبعا الديمجشا بمتنوع بقى بتشجن راتب وصابت ده قبل برسل بحديث بقى, بقى التروماتيك مش عمشيهم لكن ولات اتنى طبعا مولاك ما تريد يعني هاي مولاك ما تريديني دي يعني اشتاق ويعني يتوب منا بلاك دين يعني ومصروا او حسن يمسكني كده او ويوصد ديه يديني مفتناجي على طول الديام اللي ماتيش مفتناجي بحيطاك فيها مش in do Ukraine fight efficiency fees of combining genes حاجه irreversible كل في الدماغ ايه الـ 2 نوبس اهد اثنين نوبس فيه وفلسومالية في التصرفات فرانسل و ديمبران هذا كتبوته بالفرانسل و ديمبران لو انتظره لا اللي على مستوى نيورو ترانسبيت الحضر؟ علمه حفظ تستاذبانس في كل نيرجي نيرو ترانسيباتر إذن بصوريجي ديشينيريشن ماليوزيس برانتا بوركامل نيرو ترانسيباتر والدباس كل نيرجي نيرو ترانسيبتر. بس إذن لماذا؟ نوع الثاني من الديميشيا رهيبة اللي أمالكي من فارس ومالكي إنكوليشن أو سيبرانشي طبليل إنستيكيشن تطلب بقى كل التحاليل 12 و 12 و و سيتو كير والبارات حالا في التقرير النهارده باي انا عايزه علاج العلاج كومتمت يعني في واحد جديد يعني على فكره في المناذه اوعى تفتكر مرض الزهايمر ده بينات بينات تحضر بينات تحضر ومثلهم كالسد كده عارف. سد كمه حاجة شخصية ما شخصة السد دي عيني جمع للغاية للوصفة المرحلة بان هي لها بصصوات عبر تصور دون مرعات تصور فان احنا بصوات عبر تصور والإحطايد واليقرب منها تروح جابا الشعر وتخربشه وتعوّر من الولادها كده تريد الأجرسل، والحاجة مش ممكن بقيت لأنه ومش عارفة ميلي ويتمها خالص طبعاً ده بس بديه مين جيل، ده بديه أم، أنا عمليه أم، أنا, أنا طب يا جماعة والدهم مستشفى أمراضنا بسيئة العقلية، مستشفى أمراضي، مستشفى أمراضي ولادها مواجهة، ولادها بها لبنات والربية اللي أفضلوا وراها، ما بدأتش إجارة، ما بدأتش إجارة، ما كل يوم واحد يقعد معاها لأنها كانت لوحدها في بيت و طبعا ميعرفش ايه ده طب สมوت يا حمدان انا اكيد مش عارفه بس طبعا بدل تاكل حاجات ولا ده عشان مش عارف التنميه ما اعرفش حاجه حاجه طاقه قاعد انا دي ايه اللي عندي بخت دي ليلى اللي ممكن علاج فته تحسني شويه فا ايه دي قاعده ده دواء ده اللي يحسن النيورو في المخ كولينيرجي ساعتين كولينيرجي تتحسن الكولينيرجي نيرو ترامسميشن فيه اوزن اسمه و اثيرا هو عامل جذب بين الدييريا و بين الديمشيا بقى, كنت كنت بقى, بقى ال Lilian. في الدييريا ممكن تبقى الريبيرزيبول الديمشي اكي من الريبيرزيبول في مجال الهربرسول يعني الدليل يمكن تبقى ريفرسول لكن الدليل يمكن تهرجع مشه الخمرة اتخبط امرارة ممكن تصالحها انما الدليل يمتح الحاجات الدجانرتب والسطروكة الجديدة والكلام ده ديها طبعا هربرسول ولكن الحاجات التانية كل دي تبقى ريفرسول Hello the killing of the video, and she won't on that